أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فلا تكفي مريتٍ مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإن لم وصفهم نصيبهم غير منقص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 فاستقنهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقن كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير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 فَلَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَأْيَةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ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 وَمَوَعْبَةٌ وَذِكْرٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُل لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُونَ إِنَّا مُنْتَظِرُونَ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّاعَةِ والسماوات والأرض وإليه أرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف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 من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.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 وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على ذويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم عشر كان عشر كيشاني يستقع شنادو وحونا كميدي هاي عشر غدي إن وصعدي كنا صابتنا تفسير كقرآن ككريم لبيه اللباتنا يضضبون ككوبا يهاي آي بقول بوقوليه سيدال موخ بلا من من سوره يود عليه السلام آيه ده اللي حد نواكو بيهاي كما من سوره يوسف عليه السلام نسيت اتمنى آيه من سوره يود كميدا دي يعني من سوره يوسف كميدا اشو جايين لبي لما تنك اسيوك كوبي حاشي كي هو روتو سورو غيري هاي و هاي نو كاشا كايناي مظهر منا لاخر القيامه وحيارك محموقا دونا مركي قيامه لا تكاميدا يمر شو موقف كل جو بغتك اللوز سمايو قفنا سعيد لربو ايان صليم حدون كددكم لبدا يكويه المؤمن يقال بيكويهين آخرين لبدا شقي يا سعيد بيكويهين خلقا ما يشكويا لانا الجميع يناغ لبدا منه وصدق الله في قوله فريق في الجنة وفريق في الصعيف حتركعه حكب الله بنا يا دتي في عناي اللي قال تعالى واما الذين تدكه سعدوا لللبان ادونكر الرب ايمان يا ضاعيه تغو كوتسيه اخيرا او جنوا دربي تفصل جنات جنك غد بي سعاد وكسغني خالدين يغ او كوارايا في ها جند الرجال يعبد الرجال إن جاء يجوعه جنة ذا قائلها هاي ثم بيلها ذا هاي كل سنوات في الأرض لا شيء عجب وصدق الله في قوله يوم تبدل الأرض غير الأرض إلا بدليها جوك الله حق عربي السماء واجرام كل جنة وصمة ما على وارتفع لغة العربية السماء حلوجها والحكور جوا إذن Kolka jannada samada liyä lulkella laavadavaa Dain mua innokona yhden kolka madama samawatu wal ardu waka Illa masha'a rabboka Kabila intu donamaahan Kolka mashi'adi wohkohori mankara majiru Khadu dono inta jannada kujirta haka yinu gaiyo Ia adu dono inta narta kujirta haka yinu gaiyo Wohma shi'adi mankara majiru إلا ما شاء ربك سبقه وحيء دونه وهو حكور ما كريترين معاه هذا الجنة شاهده يأنتظي برواقه لك لك المايو إنه داق إباتها يأري عطاء داق إباوي غير مجذوذ مدلق وغير فيه وداق أنه قائنين وأنه لوائن عندما نين فلا أيها الرسول الكريم هاني في مية شاك جذي مما وحيها شاك إن يعبدوا عبودا يوم ها ولا يكون غير مكان مشركين تا ويعبدون يوم وعالأعبدين صناعين تشكي يوسن كارجلين إياه كاميل يا جار أو كرو سبنا شكي جاك مال جين إلا بكي إلى ألي أو إيش قالوا وركلوا جديه؟ ما كان لا ينود لا يهيه ورسكك صورة جلوين ما ما يعبدونا قالوا لا عبد مايا وحي عبدان الله غير كيا إلا كماسديهم بيو عبدان يعبدوا أباهم هبا يركض بوا عبدي جلنا من قبل هذا كور هو عن واحد تقليدة صار أبي ييشريا وولدها سوغاري كل كو وحجه الجاهليه ابي يا الباساء انجري او يا الباساء انجري ابي ابوتا لاسوغاري واو سو دواء الجاهلين هي حجه الجاهليه كل سايبه سبحانه وان ان اجيبا لموفوهم كون كده يكي وحانو دمه نصيبهم وحيق لبسدين غير تيزا إن خيرا فخير وإن شرا فشر فلمح وحي سميلي يا وحسن وحي سميلي لغضبا نصيب كوضا أيها آخر الله لما يسترعي وصدق الله في قولي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى كينيتن لمتعي قبل عركا بحوني سون حوجا رفسدي في دار الدنيا كو رفسدي ما في دار الآخرة لوا بالمرينال وإن نجا إبره رموا فهم كم كانوا أول استرينا نصيبهم وحي رفسلي خير من قوسين إذا قم بدو حلاك دم أغلق أيان قال عركا استرينا ما الذين درسوا سوحد الحديد بلقى ليباني ومارك الاسد حفرت انتوقه بليو عفر بلوظم وقالي اللي باتنهب ايا عبارة الوقري حديث عبد الله ابن المسعود برسول كورك النوغو شرحي ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين نطفة اربعين علقة. أربعين مضغتاً سد على أربعين مالك إلا ماتوا بغولياً لما تنهبهم ثم ينفخ فيه الروح مالك با مالك اللودي رأي نفتاً لغوا فوفا ملك لغا خايا، اللامخا وشقينا وسعيدا فرتي بيكا إذا وقت قصاب الله كل إنتان شقاوة لهي أما سعادت اللهال وحداوي شقي يا سقاو الله سعاد يا سعيدك شقي يا سقاو لا كدعوى سعاد يا سقاو الله يا سعيد يا شقي معنا قفك هل انت عنا كوي صقام كنجرين بيد وجليتين لا المعروف جايكوت علي وصدق الله في قوله ما صار من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نراها إن ذلك على الله يصير كل كساعي شقاوه لو أي كوَيين حشقي وسعيد إن كننا أبر من بيته قدرني ومسألة القضاء والقدر وأما الذين ذكر صدقوا للبيان في الجنه كمن غزه ديكو سكنان ايان خالدين يغوا كواري دون شي ها ما دعمت السماوات إلا ريالك جنة إنتأي جوغان إيهوه سماوات بلا ريالك إلا ما شاء ربك ربك ويحيو دون ما هانه وأن مشيء أدي وحكوه لمنك رجيرين وحلا ويحيو إباد دون يا ما شاء الله كان إباوحو دون واهان وما لم يشاء لم يكن نقل وَلَا يَكُونَ الدِّبْنَهُ مَا وما هندون. وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا يَشَى اللَّهِ هذا هو مال مشي مرة مشيئة كل قولك مشيئة وحكا سيادا كسر رئيسا إلا ما شاء ربك ربك ويحيو دون ما هانه عطاء دغوه غير متذوذين مدلقوا يا غير كيا فلا تكون نبي الله هنوقون في مرية شكي قديه مما كيها أن يعبدوا عابدايان هؤلاء كوان كالاء ما يعبدون عابد مايان إلا كما هم بيوهر عابدان يعبدوا آضاؤهم إذا قابل يلقودوا العابد جريت من قبل هذا كهر قضر الكبار القصعون أي قينا نجعبا لموافوهم أنك إليك وعنوهم وإسرين نصيبهم هنا يصنبه وحي قلب سبعه وفي بقه ابن موحه أهلي أن يرد ما يسترينه في المرنتيزة غير منقوس يصنبه مثل النسخة مية غيرك ولقد أتينا موسى الكتاب خلقا واتسريا للرسول الله صلى الله عليه وسلم ويخاى المشركين كوهي يصنبه الرسول كي يقران كي يربي إنه سواح وصبه يصنبه يصنبه لكم بالله بيه نبي الله موسى كوره يا يسع قتابك قيمك بغناي التوراة هذاني بكوتجيي كتابك التوراة بها والله سو خلافاي بين اسرائيل لا بينو قرا من آمن ومن هم ومنهم من كفر قرنوا وردو يقرنا وادينيي سدا اديق رسولك محمد هي كتابك قرآن جاي جالك اي عربي سو خلافت اي قرنا رومي قرنا أي أساس الهروج عضي إذا نهو سنكون معه صباح إخوانك الأنبياء والمرسلوح وحيو العلاقي النبياني الرسولها أيها وضذن مري وصدق الله في قوله ما يقال لك إلا ما قد خير للرسل من قبله إلا ساحر أو مجنوحا لليه هي. نبيه القهر الملع من أول المرسلين النوح عليه السلام إلى محمد عليه السلام وصدق الله في قوله كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا صاحر أو مجنون أتواصعوا به بل هم قوم طاغون قل قتم تسليون ولقد وحدظ أتينا إنا النسيين موسى النبي الله الموسى أيها الكتابة كتاب قيم بدن التوراة سيني سأل أذقف قرآن كريم كأكو فاختلفوا والله اسمكم ما عنده فاي هي كتاب التوراة كما اختلفوا في القرآن هذا القران كما ليسوا خلافاي او ايه نصيب لها انا والرميه في قال انا ولي ورتاجيين سيدي وكلو كل قبل خلاف قبل كيناد اما وقت كان النبي محمد عليه الصلاه والسلام اما وقته شوشي كو رئيسي سانوك لمرك خلافه ماذا حق لا يشكو خلافه حق واحد بينيه الرسوس يا ربي ديه ساعدا فإن لدفر قوي الله هلاقي مذيهين لكن مالي حجرين إلى كلمة باكهر مرتين في قباله وقدره هناكوهر مرتين وحانو وليا مشا لا يشكو أفالمرين أيه أهلوك رب حقا يا آخرين إنه خطب سلاسا ربي هرأو كرتوق لي قدر si daara dad hore iyo qoliyiha dambe markay caasiyaan balaabiin maayo marka jirin في القضاء والقدر بين بيكوهر مرتين لا قل يوالا حكم لها بينهم ذات كل لحظة ولا وقل ذا حقا دي جيسا عدا انتلب دبر كوريو أي عداف لغو عرور لها قل ذا حقا رميسا انتلب باد باديو أي آخر يعدون بلغو جنين لها لكن كلمة داناه الرئيسي فمسالة القضاء والقدر هي باسعون عيسف وأنهم إيرا مشركين لا في شك عند بل تنغي히 منهم من القرآن قران كيف يشكك قبان ساحر يسير واللو شغاي شاعر يسير واللو كاهن إن هذا الا اساطير الاولي ان هذا الا اذكري وعليه وعانه عليه قوم آخرون إن هذا إلا سحر يُفسر وحصلوا والله شاقي كل قرأتي شكي ذيك القبان شكي جاسو مريم شكي يالك لكو سيلقى أما مريم وين النسال نهيم وإن كلا أمد الأرك كله أنا فردي يكفل أرك جارهان أما أمد الأرك فجارهان هذا اما مخلوقات تقول انت سادم لما لا يوفيانهم وحاود ما استرعيه ربكا ذيكا ربكا ايه اعمالهم جزايا عمالهم وحي ايه قرب صلاة اعملها ابا لكيسي ايه الله دا ما استرعيه انه يعملون واتينون afka waxa laga sheego qowl baa la yiraa haddii ma la wax laga sameeyaa amal baa la yiraa ficil baa la yiraa isuguyeedooda amal noqona afka إله هو موقيا وصدق الله في قوله ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا فتفضون فيه من ربك لبالمرزى مركا جيرهسا كانوا لعط دبالان هسان تدحون يسن بسماين هسا ايام بقوبجو حيون انذ يوم ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا انه إبوين. بما يعملون اونكو حي سمين ايه ايه قولي ايه فرع البله ايه حن ايه صنبله خبير حقو قلبه ايا. سلاسونا كل حسابة مدونا كنا بالمرين دونا فاستقيم توسنو ايوها الرسول الكريم كما سيدئو توسنو امرتا اذيقا اللغو فاراي بحي ايباكو فاراي ايه اوامر اللغو ديراي اما نواهي ايه لغا غيباي سيدات اللقوفة اللقاء أقربين إنها دقوة طوصناتاوه بيدي حيامي لقناة ضايمون شريعة إنها تقصوه تاوه سحابب الرسول عليه سلاة وسلاة هو ويدي يسوبانها قل في الإسلام طولا لا أسأل عنه غير أنقفك عن لوي الدين هي أقربين الاترالي سوبانه وأو يلي يي قل أمنت بالله ثم استقيم انت ذلك برهم أيسي شريعة دوشة دفوس أو كل كأبوه كرهم أيجي وركع سكول ماجرام حقول ما رسول بناء هنا ترى لي هنا الرسول يبتاع كرهم أيجي لكن سنة هذه ودد على وحيك مجري هذا كدير خنوما لسببه فيس كل كعدد وحرمه أيسي أحد كرهم أيسي ربي الرسول ملاج جدائيا وقريتا قصع ولا تلت في اليمين ولا سما لما ذا قضى بديسك الرعا الإيمان والاستقامة استقامة سريعة سيدا القصع إيمان إيبائيا الرسول يوحى لهم يوم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خارجين فيها فزام بما كانوا يحمر في صورة العقاب. إذا فاستقم صوبنا تصنع كما سيد هو تصنع ومرت حقيبنا ياقفه. ومنها تصنع ذه تابقى بو النقي مع كاريج القدر. المؤمنين أبيجي أنت قال لما كان نغطي إيماني حقي أبو النغطي. سيدادو لنتي تصنعه ولا تبغو حقنا منها وجود لا حاجه ولا حاجه مدينا حوقد بنا هذا بس دا يي هسه او خيلين فرائد ما المرسى يا حديد انور كي يبلين لبا غوربا كنت انا قال انه هو يضوينا كما تحملونا 81 نيسان بصير ولا تركنا حي الى الى الذين ضدهوا الى لنا ولمو كر درسى بجميع أهواء الظلم مفعولك من هذه اللي قوله عموضي فائديني ظلم العبدي لغبه أو شركة إن شركة لظلم عظيم لكن أقول ظلم لا قاله إيا إنا الدلمسه شركي سميسي إيا إنا نفتاد الدلمسي قوله أمرتي لغفري دي عبي نواهدي اللي أدوما هاي بأينا دلميسي تذكى الدلميك كجي له حلا يقول لها في الاعتقاد ولا في القول ولا في العمل ولا في الاشتراك ولا في الرضا ذالبا ما حكوه درساني ادالوك اعتقادك إنو ذالب يعي بلنانكا كمر حدا ظالم قولك قاعدك سئوليهاتي او قفكو قليل لكسيب فتمسكم النار اذن كي يظالم كي لضا ضا نار با اذن تابان ايسا وما لكم اذن منسقنا للمليهدين من دون الله ايبو وينكسوك من اولياء حكتم مليهدين و اذن, إذن حكسنا ايه اذن دنقنا ايه اذن اذن كره اذن دنقنا انتم ظالمو يا مجر سالم وحودا قلال يا وئك سناير يا وحو قامينا يا وح ما يا مجران ثم كجال حدا ظالنين نغتنا وزل لا حدا لا تنصروا كدني اخر من غرقاره بكويره ميزن انت ظالم حي حدا نغرقارها سوجن دفسلو غرقاره وهم اننت ان رحمه الله قريب من المحسنين إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقُوا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ وإن الله مع آخر وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ فَتَك إِلَاهٌ وَلَقَدْ جَاءَتْ دُنيَا آخِرُهُ قَرَّارَتْ كَوْنُ أَمَّا الظَّالِمِينَ فَوَلَّيْنَا عَنْهُمْ أَيَّ سُكْرِ كَرَّايَ يَرْمِشِرَ النبي الله اللَّهِ مُوسَى وَلَقَدْ وَحَّدَهُ حَتَّى موسى النبي الله موسى. الكتاب كتاب في جدا من التوراة هي نصيني فقط ليفا توردوا على لسون خلافي كما أخترني في القرآن كذا لسون خلافي بالإيمان والكفر هي لسون خلافي هي في الكتاب كتاب التوراة مسلسية وعلى لسون خلافي ولو لا كلمة أريده سنجين كلمة لا سوا كذارة مرتع من ربنا فبقى كوهر مرتى هدايا جرين لتأخر العقوبة عقوبة تبديك داد مرتى إلى يوم القيامة اللو تبديكو أيها هرأي بقوه قرتى هدايا تاجرين لا قضية ولا حكم لها بينهم لحظة فيهلكوا الخافرون ولا دبر قيلها ويدخلون النار لقليل وإنهم مشركين في ففي شك بيكسو بل بلتا جديهية أي منه قرآن كشكين أيان شك كاسو مريب وينبالا أما موقع في الرئيب شك كاركسي لذيو وإن كلا أم إذلك لما لا يوفي أنهم الله حول ما استرى يا ربك أذيك الربي بأخرا إخدا إذيك ذو حول ما استرى يا أعمالهم جزاء أعمالهم امل كايسمين اينا بالغد كي وجنيا النار ايا لو دما استرايا وقيام لما مرك لوو كالا تگونو لوو حساب تما يوم اين يصدر الناس واشتاتن تحيو كلفل ايام لينرو اعماله ان عمل خولا بالغد كي شيلا تسيو ايا قيام لما مرك لوو حساب تما لوو كالا باايا انه ابوين بما يعملون ان كو حايسمينا يا Kuviin Hugo Galbuoy ei avastaa kym, kasvulla on taustaa, kana sivuun taustaa, omiikin lumo faraali, vaan tänne ha taustaa, tämä on kunnossa, tämä on taustaa, tämä on taustaa, tämä on taustaa, tämä on taustaa, tämä on taustaa, tämä on taustaa, حقود بين، حلاش أكون كذا، حرام تأوجد بين، حب أكون كذا، بعض الكأوجد بين، شم تأكون كذا، بين تأوجد بين، توحيدك أكون كذا، شركي تأوجد بين، سودي ما لين عريقي تلك حدود الله فلا تعتدوها، حقود بين سودي ما تلك حدود الله قدم هذا الكي بجه تغربوها. هذا كعب لوالي، هل عريقة جدار ولا تضغو، صديم أك تلاقي، حدث الله ولن نجاز، إنه بما تعملوا، هنيا سنبوه عثمان يا سعد، فسير أبو جد عليه، ولا تركنه هوا إلى نينا، إلى الذين تضحكوا هوا إلى نينا، قل الله محك درسي قل الله لبودي لي قل أكو ذي اللويرة سبيلا من أنا ضاي لي أني قاعد بعدك يا خفر كوه قامين علي كار وطريق سبيلا من أنا ضاي لي أما كان ذلك ده لبلك ولا شاكو حتى بنك على أن تشرك providing. ما ليس لك به علم الا تطعهما حدا مر كان لمده واريد اي شكل كو يرايان هذا الذي يري سر لو جار ماي وال عنانين تبدا واذ والورادين تنطوا للصينيا هو صاحبه في الدنيا معروف فلو شادوك سيف عن اولاد دقان استخدمي لكن هذا لكن يدرى ايضا وتبي السبيل من اناه الي أنه يبعد لك يخفك قوة إلى الإيمان والضاعة والعمل صالح والتغوى قفك قد يوم إنه ولا ترك نوها إيلانين إلى الذين ذاتك ظلموا قردر سدي حتى مصدكم وعيدين تابان إيسا. النار النار بايدين تابان وما لكم من دون الله كسوك من قال الدين حجامي يا قائد الدين دانكلا قائد إن كان حماق بتوان كرخ عن جو بناول أدري يا بلال شو شاكل حدا وقع وعك تري أو عبدكون لقان حدا يوصل خلد من أولياء حجامي يا ليه حكملي هذين ثم كجذعنا لا تمسرون الله يدين كجاري توجيهات وعشرة توجيات لياب كبدنا وأقم الصلاة صلاة توس دائما هو أبدل كما قالا كما تلو أما أمر أقوتي ما داعي مسلمات أما أقوتي ما داموا ضارا ليومنو صلات أقامو صلات والمقيمين صلات كلمة لقمة تلو مرنا القرآن كما عبد رسول صلاة تكلم كعبير ما يقرأ القرآن إذا هو حلا دونا يتكشون معه تلسين بحل دونا Lorma-salatella teosina on salatumerkki särki no ira, jiveriöi, kubaray, filkitavia ja suunna kubkorneid, nokoto, koto, ja ira, kolka arkantila, ira, jiveriöi, ira, jiveriöi, ira, surantila, ira, jiveriöi, ja jiveriöi, وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله صلو كما رأي تموري وصلي صادرتان وتكن أيه وتكنوا وأقمي صلاطة صلاطة توسي طرفين نهار ما لنت اللبجة إذا قيس هذه طبنت أما لإذا ساعة ظهر نمو أياك لبرتني ما لنت طرف كذي خوري لإذا ساعة خوري صلاة الصوح بعد العظيم لأني سائر الدنبانة والعصر بعد العي إذن طرفين مهار سدح واختوين صلاة الصبح والنسك وورا طرفك وورا العظيم صلاة ظهوري عصر طرفك اللباب العظيم مالك ليس اللباد إذن كيس وزلفا من الليل هذين كميدا مغربك يعيشاه زلفا من الليل قدر هذينك كميدا شنتي واختي مركه ومغعابي تسوكي نفيلكي سو انو بري كل كا كو ودنله اين نصوصا لليله كنت الماما ان قاصر الى نصوصي او وخي لو بانه ادينين حاي زين كيرادين حلته كلو وا لا يري انت واختي فالته كنايه شيبه لو تو كنايه مركه هو كو شكيينه فك يقخى قرا غما كين سو بعد إسرائيل والميلاد، مكة يا هاي، مدينة تمسنا جوعا، انتازو تكنهاي، حكى قصص ما نصوصها يا دان والكل، في سورة الروم، فسبحان الله حين تنصوم، وحين تصبحون ولا الحمد في السماوات والأرض، وعشيا، وحين تظهر، إنه سد قرانك أو غدا كما في قولي في سورة إسرائيل. اقمي الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر ان القرآن الفجر كان مشهود قرآن أو كذي كذي كا ان القرآن تسعدوا شاكي صلاة اوقات هذا تكعات كذي عدد كذي نصوبانية كذي كالك فقه الدرهد لالي في كهر انبا الصلاة اللي اقولين كوزع بلاده كتاب كامل اميشان يا شنتي وقتو امك حابين واقمي الصلاة الصلاة دهوسي عرفين نهار المغرب والعشاء واحد الوقات الصلاة مالك لا توسيه اوقات الدين التي كذو ومن افضل حسنة حسنة لسنة يتنوقي من بذون كوكا ان قتلنا وحي سيئة الحاق إن الحسنة حسنة لكل صلاة كمتاي يجبنا وحي كبيا السيئة حمانيالكا ذلك وارك الله ينفرى مكروانه لذاكرين أنت وانسمع إسا وإني وانسنت دون إسا يا لوانيي واصبر فصل الله تفدت القارو عدت القارن إسا سلادية ومتى بفرنت هذا يوح على غيره النفط جأشعي كتجد هذا صبرك وحصو النفس على ما تجر نفتوا وحيدين الدين يسلغو قصبوا صدع وانا وغايب سمايا قعدوا ونغوا سفروا يا معسيادوا لغا سفروا يا مقاديرتو لغا سفروا صدق لي صاحبنا ماشي لادم إنما يوفى مايو أجرهم بغير حساب ا من قلت لغوسين عليه اللهم هاني انكم مياكات حدبوا واصبرت القاضوا قعد يا تكاليف تكد القاضوا معاصينا كد القادو قدر الى قدرك غيري عنك يا دي باث خت القادو الله اي بوي الله يضيع دم د يجو اجر المحسنين تتونا جسمي يا بان قدكودا اموت يجا دا بان يسيهم عقاب المرينيا و عايش ميه وكبر واقيم الصلاه صلاه يا وزلاف قبل من الليل عوضا كملا من الحسنات ونعيلك يذهب من السيئات ثم يالك يباب الأيام سخيرت ول لكنك بايرته خوفا نصحي وبهنا إذا ذلك عريك الله يفرج أيادك هوانا لذكرين توان سما إذا قصبرت القاضو حين الله أبوين لا يضيع ما ضيع أجر المحسنين لكن وانا قسمي يبلغت كله فلو لا كان من القرون مره نار كذا وما ديت الى بار حقه ولد يا اغلبيه من لا يكون الا مع القلة اركان له قوم قد بدنا بساسي وبديل ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكن اكثر الناس لا يشكرون ولكن اكثر الناس لا يؤمنون وما فر الناس ولا استب بمؤمني وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وإن تضيع أكثر من في الأرض يضيلك عن سبيل الله كل عددك حقه يا ويري وصدق الله في قوله وقليل من عبادي الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم كلك عدد ير ودينتي أشرفت كهرة خدين لحلو كلك إنت وضبضان إسكاها اللعبان سيدا سأرنت هانجيثي لكن طهاما كبرى بلوي وحوي للمركي الله سلام ماروه قد قف حماسا مين ايا المتفرجين عليه داوان ايسا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ومضينا كدماته حسا مصيبوين قال تعالى الى وحوين فلولا كان أحدان من القرون ومديان من قبلكم إذن كإذن كون ري قلوب ذات دينتي يا شرفتي يا واناك وبالنماذي يا طوصنان تكوهرة وكهرة ذاتك ببضن اي حماها سمعين اي كواسو ينهون ذاتك ببضن كالرهب عن الفساد قصق يا الله دونيدا له في الارض دونك الجديسا لقصايا للبايو بالكفر والمعاصب لكنه غصايا لحلانا إلا قليلا ذات يربا لحلي ممن أنت هنا أنه بدبادينه منهم قليل كاسكا ماذا طانوحي إنتي لجرتي هودية إنتي لجرتي صالحة إنتي لجرتي لغضية إنتي لجرتي شعيبي إنتي لجرتي يا قليلك يا حتى قليلك ستا يالك إنتي بطنين محي سميين وتبع الذين وحي وحي ظلموا قدر صدي ماذا يخاعين اطرفوا له هي جذيها قزينة الحياة الدنيا أي إسكراهم كل كوا كانوا وحي النخذن كل شرف الدين كتاج الدنيا الراعم مجرم كودن بي ووئ أي النخذن وما كان ربك حبيلا ما هان يهلك من دبر جيي القراد جموعي كل جسوس بظلم منه سبحانه إنه إسمه ما قالوا نفضل أوكرد منهم مركيذل مجايج الجلامة حاجة حاجة سكن الله بمقبن أول لواني أول لوعيي أو الرسول لا دري أو كتب لا دري أو تبيغ لا سميي كوكاية عن سيرة أي تم روده أو جب المغلوين أو الرسول صي عصي أو, أو دينه الدين اي الله <سؤال> دبرګویل <سؤال> واهلوها <سؤال> یادو دګمده ددکېده ای مسلمهونه ولاسېهم لمهلایون هرکمر کې مسلمه دګمده او جوګو او هډو کوم سمینایو مد مسلمه او ورکه دالې ان کې ومدرې کله حجرته ایس انان نه ایز ایلا ایس وان زلیثو خلکو یمن مای لكن ګور مؤمنه سوره <سؤال> كانوا لا يتناهون عن منكرين وإلا وايكين واحدة بأيين فألؤوا الله ما كانوا يفعلون تاسو أهلاك كل منك واهل هاي صدقوا دقمدا تتكيدوا أي مصلحون كوامح وناجينا أما يكجي أهلاك من مايه ولو سأل ربك سبقها هدئوا دوننا أجعل الناس قد إليك وحكبك أمة واحدة ملا في الإسلام يقصون حديث مسيا لإبرة كل عروق من ذلك وهنون لله وصدق الله في قولي ولو شاء لحذقهم أجمعين حديث إبرة دانو سادو بدين بغير هنون لله لكن داموا صنّدولي إيمان إجباري أم مايا إختياري أو إيمان اختياري على الغبا أو اختنا كل قف كل ربنا ولا يزالون وما ذهك زوري ميا من المختلفين إصدبا مرايا إلا من تطبانس خلافين ورحمة ربك خبق أول نحريستي وضعك أبون اسم خلافان وحيا يبدأ إذن تبشيسي اختلاف أمة الرحمة حديثك الشاقة وحيا ينكجر أول دقاتين نحاجر آياتي وحيسد نوتي إنت أبون نحريستي اسم خلافان كل كلمه مصخي لاوتي يعني حارسها بيكون فوقي وما يشكر ده و سرا اسخلافتي هل قوسو ميل دجان حدا يسكو دحاء خويدي يا ابا هبنكا حدا في ما شقده واركتن حبنك ان بدا جتنا فحد واراكتن كل قوس اسخلافي طمن حارس كجرن وماد ضنوا اسخلافتي او قف وقب يكون يبي حديث ما اي دان انا مو ولا يزالون كذول مايا إنهم مختلفين إسخلافا يا إلا عمن طبعا إسخلافين فحينما رب كون حريص في أو ما دا دايخلا ودمار عيان كم كاختلافك كا كا. أما مر أي مسلم كخلافا يا أما مر كاللواط أنتي شيء ربي عارمناي شيء إهل رسوله مايسنعي شيء إهل كتاب عزيزتي ودمت هذا وعيب بقنايان عريعة ذالله اختلاف كي منا وكل منا يا سيدنا بوير تحب المجرا سيدنا بقوله يستل وإلا لمن مسلمين وحاسو خلافان بالمجرى ولذلك قصيد هذا خلاص خميبوا وبرئونكم أو خلاص الخلافة سنة هنا الخلافان باللغوت على جل مؤمنين تعودلك ليت مرينا هنا إيش تعود مرا باللغوت على جل أتموا هذا ما يسترنتي. كلمة ربك خبرك كلمة بعد ما ذي كلمة ربي ومعي لا من أن جهنما ينوبون حيننا جهنما ياللجبون حينا يا من الجنة شيدانك يا والناس يذكرون من راعي أي راعي شيدانك أجمعين إليكم ياللجبون حينا يوم فلو كان هذا من القرون الماضية من قبلكم إذن كوريا حريد كوهو صاحبه اوهو مهو كهره ونبيه طاعده اخيره كهره ينهو ان الدفاعات كالرهفة ددك عن الفساد دي قسكي الله في الأرض كل الفسادين ايو دكا كالرهفة إلا قليلا تدير بأحد الله الي ممن كميد ان جينا نصمت بحيني ومنهم دكا كميدا واتبعا الذين كوي وحي رعين فلم قرد صدي ما بروها قضية يا دي اطرفوا إيقال لغو النحنين فيه ما قال قديس وإذا عردنا أنه لك قرية أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا كلك المجرمين تم قاربها يستكو عيارا قل فسخي يا محرمات ربنا إستاه فأرت هلا قائمنا يوم وطبعا الذين وحيوا وحي رعين ظلموا قردر صديت ما وحي أطرف الله ونحميه فيه قده سيرعين وكانوا وحي النغضين مجرمينك وداً بيوهوه وما كان ربك خبق أوله ماهان إيه لك إنو دبرقوا القرى الدقم بظلم قرد رأوكم أما ظلم إياك أي سمايان لكن أولي الله شاك وصدق الله في قوله وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول طولنا كما كان سميعا بل ما له رسول باللطيرة ولا وعديا ولا وانيا فكأي كان سيلم بهلا قيمة مكان الرب كما بيقول لكل قرية قوي كم يد راجع بذل من كرداره وعلوها يشوفه وماذا جمده ذات كذا دا أي مسلحين وحنا جنايا ولو شاربك عدو دانه جعل الناس ذات كأبوه كي لا كلجي قمّة كوا واحدة ملا على طريق الحق كسوكا ما سيأذيكم الدعين ولا يزالون كمزيولا من مختلفين إيزدى مرايا إلا من من تدبع نسخلافين ورحمة ربك ونحريز دي ولذلك خلافك أي كون هنسخلافين أما كون أهل الرحمة أي نسخلافين أي أن خلقهم الله أمي وصدي الله بطلق لي أصل الخلق أي أمت كل ما ليس وصدق الله في قوله هو الذي خلقكم ثمنكم كافر ومنكم مؤمن قل الله رحم ربك ولذلك سداسه خلقهم ابومهم وتمرو حدا ما استرنت فيما تربيك شديدا اري بي شي واتنا وربهره اوغادلي عام لنا من الجنه بانك بعينها وهي الا عاصيهنا وقرصونا الشيطانك يا جنن قلنا سي بانك بعينها دبك يغى رعي أجمعين دمانتن وكلنا نغصوا عليك وكل كل ما يحتاج وحلا بعض كلذي لهذا يرنا غصوا وأغنينا أي عليك هذا رسولك أقول كذا أي كا وحلا به ييرك وأغنينا كاسو من بعض الرسل شو سو يا الوالد كنت خميرة سدا صورة لنا وغصوش كيني نبي الله نوح وهودن صالح اللود والشعيب وابراهيم وموسى ما في أخباره ماذا نكون شجينا ور أن نثبت كسرينا عذابنا بناء إهيمكوعن كسرينا في عدك قلبنا كما صيبريت تذيب قيعانات كل قلوبها يوم كبر يلين يوم كارشاكين هدم كل قلوب ماري لف كبرنا خائن ما سافر أول العزم من الرسول خرج كندا يوم وجعك وحكوه يمد كارهان في هذه سورة رود كده هيدا وحكوه يمد الحق والسكان والدبق وانت صور صوبة اللغة صور شكاية وموحدة وانا كوتهم وذكر حصوص للمؤمنين انت حضر همي سوانية حصوصة ايو وقل وحضر هذا صوبة الذين ددت لا يؤمنون حضر الرمي اعملوا شكاية ده. ألا ما كانتكم على طريقتكم سيرتين هذا الجديد أنكو صعدا إننا النجنا أنقيين تيرميسيل عملون سيرنا ذنكو عمل فلينا قويمانك يطعديت أغودي الدعولا يا نوذنينا إذن السرقيا ضلالك يبختي النوت وانتظرو السكر وهي أبجلي دانو إننا النجنا منتظرو وهي أبوجلي دانو يا نو سكرينا ولله أبكره بار أحد للألماركو وغيب السماوات إلى اليالوحا كقرسون والأرض إلى اليالوحا كقرسون علما وقدرة أن لك لي يتأول وحلو ذاقان الله ماركو وإليه إلى الله أبوين عدي لا إلى غيره أحد كالأول كيدا أن يرجع الأمر أمر إلى لو علينا يا يرجع الأمر غيرك كلاه أمر الله الله بنا يا كله إلى الخيسة هذا معمول اسمله حدّك أوجاتي إنه كريم غيب لي أيها أمرنا وسجا الله بنا يا كذا لجويل لوفلو فعبده وسجا كردي عب وتوكل سارساه عليه دشيسة وحدّك أوجاته وما غبوك رسول الله ربك لغافل المدمج معها عما وحا تعملون سمعين عيسان هنا يزمع اللهم يقولون وكلا وح الله بعد المانتي نقص أنك إبقى أغرينين عليك ذلك الرسول كادوس هذا أي أن وح الله بعد أن يجيلك كسر حين وح الله بعض من أنباء الرسل رسول يالوارك وتكمل ده. ما فعل نقص الحينا هذا نصبيته أن نقصه الحين بيه إساجا في أداك رجال لاب كارا لاب تدل نقصه غايا ولن به في وجاك في هذه دم قده صورة دمج هذا الحق والحضوران ومويلة بقوت مدواسورة توعي من صور المكية كمتع ومويلة بقوت مدوانة يوديك راحصوص للمؤمنين انتحاق الرميسة اللحصة انتحاق الرميسة أي أن الحصوصي اللواني وقلوا حاضر اعتراض للذين الددت لا يؤمنون الرمين اعملوا عمل فر على مكانتكم سداته انكر كذا إن أننا نعملوا سدنا دانك عمل فلينا وانتظروا حكم كيبسوك وكي بدر لقوك ربحي إننا أننا نمنتظروا يرب السماء واليامن سوينا قريلهي بكريغي باله خيبو سماوات يريال وحا كو قرسون والارض يريال وحا كو إلى الله أي بوين لا إلى غيره حسلمي الا يرجع الامر الأمر له علينا كله امر سؤدن ياي انه ان كنا يا مامور يا ومده لحسابته مايا كربنا يا اشغا إلا أقر صلماً تيسكلا فإن لولو ذلك أمر ذلك كله الله بايو تعبده يسجد عابد إذا يسجد العابد أو حفوا له إذا غير الله العابد وأن بعدا مطاي كل ذكر له علي إنكم ما تعبدون من دون الله حسب جهنم وتوكل عصو عليه على الله هب وين كرك عصو فما ربك صوبنا خبيعة ما بقافل ألمو أما أول حجي ابن منورة أتعملون جد جنس مين إنسان سورة يوسف وحيكم هذا عافنتها نبي الله يوسف في يدك وورنتها تسيقي بهكم هذا عافنتها سورة يوسف سورة اللبيط بندر تسيق سورةها قرانها كا. كانكم ما بقولي طباني آفر سورات تسيق فاتح مر في الله بالله سورة الناس نل جارسيه Sura tu Josef, va sura di lavi jatobnat. Sura tu Josef, va sura mekiya. Ai kamitaai, sura di sota rinta su banaa, makaal mukara maa ukunola, kissi godune daiai, yi yasidetan sura do. Sura tu Josef, ai yadeheda wa boholia kaui jatoban. Ai yadodun. Ai kamitaai سورة دي اللابو باللوداي، سورة ذبحين وسامر ناي، إذا في الحاد بين لقوني، سورة البقرة في اللقب باللابو، آل عمران اللوجي جيو، عرفنا اللوجي جيو، يونسنا اللوجي جيو، هودنا اللوجي جيو، سورة الوهوى اللي حد يجونها واس، آل سورة ذبح، سورة يوسف باللبات واتن، فأذاه المناسبة كان حيث Suuratu tuhoutin aikada matay vahin uusia keinet todavasti soun nabiilla ei nuoja ei nuo kabilloine niihuita ei nuo kujinne salli ei nuo kujinne ilaina ei nuo kujinne lutta ei nuo kujinne shuai ei nuo kujinne ohudan ei mus todavasti tasikkaa keinestä أيام متى تنا؟ هي ذن واحد كشاكين نبي الله يوسف. أوكيه ما كده ما يصير سورة يوسف بالله بطواتها. أبدأ هذه هي السورة. وعشرة تكون بالله باي. بسم الله يا بوي نماجي عزك يا الرحمن. نحرس جود نحرسها. الرحيم يتجرأ على. هو كان بالمؤمن الرحيم. انت ترو ميزاد يومك ورو ميزافور هذاي. وسجال آخره يقول الله المزح يزوجك شدي أيام صورتي كوب اللابي ألف لامرة الله وعلم بمراده بذلك إلى ما هو الجلي قال وعين النري حروف تتنق عن عربات يقوم فهمك أو عربي ما قوين تفسير ثابت من الرسول معه إنه إذا المتشابه إنه قرآن معروف ما ينعي يعني وفي نفس الوقت خيذ وين باكوجرتا التنبه والتعجب in lugu ay jeegareeyo qorodi quraanka qaysatay oo la yiri alif ya lam ya ra ya noon ya qaf ya sad bukaku ma quraanka alxurufti wa ka wail insiyil quraan samay as samay kari waail taajizul ta inay lugu soo oo xuruftaanu kusub ku jirin bigooda ku oo ايه علموا قوم بدا بمراده ولجه دنيسة وبذلك ألف الأمراض ولجه تلف ألف الأمراض ايه آيات الكتاب أي آيات من الكتاب قرآن كي خيمك فضنا يديسي بيك كتابك المبين عدينا للحق كعدينا يباضلك حلاش عدينا كعدينا ي... يحرم واحول بعدينا ايه قذابك ايه انه انك هيا أنزلناه له كدجيني وقال لقبع بيه توكيد كاس قلت إله إبما لك لو القرآن كدجيني إنه أنك إباء هيا أنزلناه القرآن كدجيني وحلو دجيني قرآنا إصدوا سيدا مغرؤة وحروف لان دجيني حربيا وغادان اللون إسبيل وحلو دجيني حديما رسالة ذي النبوة هي ذلك يكبر الأوذن ذلك الأربادها فالهر سيئاك هكارتان ومك سكرها سكاله هكارسيين لعلكم ندنان فينا ايها الحرب قولا دينا اللغة دان له ايه دالك دا انتقل هنا تعقلون القرآن هكاراتان نحن واناك ايبان اي اي انا قصو حالك هو حاكب الله سبب اي بعض المفسرين سورة دوسرق اي لا ايه اصحاب تان نبيك هو ايدي سؤتري شكامعان بانوبا اناي سورة داناتم كل كالصورات وحسن القصص سيد البشر يا جي قسلا شجعت نقيم بدن ثمن ورثة بيونر تاعي واحد خب لابن إسحاق يا دافر يوسف اللي عليهم إلى واحد كوت يا الله أيده بقال يلا كل كسقالي سقاشنا يا دول أو حرير أو أطول قصة في القرآن سل القرآن كأدنى جي قصة أيام ايام نبي الله يوسف حتى النبي الله يوسف احوال بدن بو مرى هل با لو تورى ولا ييبسري ولا دون صوي ولا حبسي نبي بو نغدي رسول بو نغدي بو قر بو نغدي ولا بو فتنو بو هو أحسن القصص نحن نقص يا نقوساغناينا عليك هذه رسولك محمد اكركا أحسن القصص كسل اغرياتا نغوناك بدن ما عنكوجوجي جينا أو حين أن وحيوني إليك هذا الرسولك هذا القرآن قرآن كان أنكو وحيوني أي قصة أو قرآن أي نفوس جينا وإن كنت وحشاتي من قبله قبل القرآن قرآن كان أنت أنكوجود جيم لم من الغافري لا تك وحموم أو جدك ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان بيلا متاهي إذن إنتم قرآن تلقود الجنين دكا محموك عمدا حيات كم ندحيد إذ وقت حضير قساله بداية القسوات قساله إذ قال يوسف وإكبر الله فنيسا إلى آيات بقري الله بضيس عنيسا وإكبر الله بتيه وآيات دي أفراد وإذ قال قساله إذ قال يذكر أيها الرسول الكريم قولهم قوارسات هاي إذا كان معانوشاكتا وحدوشاكتا إذ قرطا قال يوسف اوهيري لأبيه أبيه يعقوب أيوه يرياضة أبي عب إني أني يوسف خايتو حنكو الرياضي أني أوجيف أحد عشرة كوية بالمعيين كوكبا من كوكب حد قيال أه والشمس قرحض دا والقمر ديح خايتو من تصوحا نركي li anika Jusufa, sadi dina, juhoga, onnagi drybawasamme ja varasuun, kara mufui, abu viriabunaj, ilarkeijuj, laata, sussa, shengi, ruumiata, ruuja, dainina, kutusa, walara, kam hakushengi, anna, kammarlaj, koflaba, Jusan mahla, mahla, anna, anna, anna, anna, كيدا يسرقونا حقا ايان يا امرين كيسر ميان اي كافر حلنا ايان او كبريا يروي الكيديو ايكا لا روش ايان واحدين ولا لها ايهي اصير يديو وانا اكتا اي احيان اي سرقونا ايان السيدان باقه وضر ايان انا الشيطان ودقى من العنكا ايان يوسف ايان لجوصفه واخوه احب الى ابينا منا ونحن عصبة إن أبان الله في ضلال مبين هذا يقول الله كوانا يأرى شيئا ضوحاك يري إن الشيطان عدل بقاس إنسانك أي للإنسان الدبئ ذلك الدو علو أي مبين علمك سعدها وأذي وراء الله كلا الدلائية اسكنك إن دلائية يعني لقام مغلل إنت أمرك وقعنا تفسيرك يجيب سي وكذلك سادر يوطيبا يجتبيك ربك خبقا قدورا دونا ويعلّموكا خبقا وحكوبا دونا من تأويل الحادث في فسر فصير كوضة ويكمو ابدا ماسيري دونا نعمته برواقية وعليك كوركاكا برواقية وعلى آله عقوب نبيه عقوب وعليكا كوركاكا يتكيشي كوركاكا برواقية خما سيدي أطمها النبوية الرسالة وعلى آله بودا ماسيري ألا ابو ويكا ربانا بكركوت كواما من قبل واحد اكار ابراهيم واشحق انت مريان هذا يوسف انا وخذو يعقوب ابايه و ايشحق امه قالو ابراهيم نروحو دي ساره دي باكو سوداو حول وين باكو مدلان يعني مغلي شي يقول لها باو نعميه كما ربك هذا الرب دغانا عليمنا الله قوم بذن حكيم المعمول ونال سل عمر تبده إذ وقت رسول الله وشأق مذا قال يوسف أويري لأبيه أبيه وأويري يا عقبة يا أبتي أبو إني أنا إذا خايت وحنق رياضي أحد عشر كوكبا كويه تبان حدب ويا شالبيه تبانا إسقاكوها إسقاكسر كويه تبان ميل بارتي والشمس قرحة لا دين أسوي والقمر تياها guba ha xaaytu sad tobanka oo aanarka lihaega Yuusuuba sa di issuituubsano gana joonwa yelkoo di gan ihostuban xaala mari aguba yiriiya bunay hoy la tasusa sheegin fu yaa karruu yaadaadaan xlaay hoka qalahaa korkaada ku shegin faya kiituu كيدا شرقا إن الشيطان أيال الإنسان ذاتك إيدلك عدو علوه أي مبين علمه ليس عدال أو وراهك قد رايا يوم أرك مغلين وكذلك تسادر الريو طيبة يشتويك ربك خبرك دور دنا أو يعلمك أو ربك أكبد دنا من تويلي العادم في أجالك فشرقا أو يشم ربك دماسك دنا ندمته برواقه ديسا Nabi Nimiya al-Rasul nimu alaika adika korkaaga Bokar nimu bakuogu taridona Waala ala aliaa Aqqub Nabi Aqqub darkisa korkaudana Wa Allahumma istihaa yli ayot Adai kukuhu hosnolaan doona Kamaa sida Atammaa horeba ebaa ni'madisa Nubuoya al-Risaala ulamma istiha Hala abawaiika Min qablu hada korkaub Ibrahim wa ishaqaa Adika al-Rabba kaaniga adika Alimun Allah on Badanu Adami Yadana on vodot, hakimun maumulwan murti Wallahu